فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله إن من الأصول التي قررها الإسلام وأكد عليها الأخوة الإسلامية فهي رابطة متينة وحصن حصين بها يتعارف المسلمون ويتناصرون ويتراحمون ويتوارثون ويتعاونون أمر الله بها بعد الأمر بتقواه فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ويقول الله جل وعلا إنما المؤمنون أخوة ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسار وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه ويقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا المسلمين جميعا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أيها المسلم فالأخوة الإسلامية رابطة متينه وحك عصين للمسلم ومن حقوق هذه الأخوة المسلمة من حق المسلم عليك أن تصلح بين المسلمين عند التنازع والاختلاف سواء كان النزاع بين زوجين أو بين أخوين أو بين صديقين أو بين بئتين عظيمتين فان الاصلاح بين الناس يؤلف القلوب ويطمع دابر الفرقه والاختلاف قال الله جل وعلا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واخبر جل وعلا ان خير التناجي تناجي بالإصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقه أو إصلاح إلا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ويقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال الإصلاح بين الناس فإن فساد ذات البين هي الحالقه تحلق الدين ولا أقول تحلق الشار وقال ليس الكتب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا وقد أمر الله بالإصلاح بين الزوجين قال جل وعلا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأمر بالإصلاح بين بيئات المسلمين فقال وإن طائفتان من المؤمنين فتتلوا بأصح بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغيها تتبع إلى أمر الله فإن باءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم ومن, ومن حقوق الأخوة الإسلامية احترام حرمات الناس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 ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب ليثرثم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتق فاولئك هم الظالمون فتامل اخي قول الله لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ناهي عن السخريه بالاخرين فعسى ان يكون من سخرت خير منك وعسى المرأة ان سخرت تكون خيرا منها ونهى عن الذنب وهو العيب بالأقوال ونهى أن نناديه بلقب يكره ولا يرفع اليه ولا تنابز بالألقاب وأن ذلك فزق بعد الإيمان وظلم يجب التوبة من هذا العمل السيء أيها المسلم ومن حقوق الأخوة الإسلامية التشناب سوء الظن والتجسس على المسلم ومحاولة كشف عيوبه وأسراره يقول الله جل وعلا ولا تجسد يا أيها الذين عامنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذب ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا نهى عن التجسس ونعى عن الاغتياق وجعل مغتاب الناس كمن يأبوا لحوم الأموات ايحب احدكم اياك ولا اخيه لا اخي, أخي ميثم بكريتهم ومن حقوق المسلمين التعاون بينهم على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب ومن من هذه حقوق حقوق اللازم حقوق الاخوه الاسلاميه التناصح بين الناس تنصح لله أخاك فيما قصر من واجب أو بما ارتكب من خطا أو تأول من تعويل خارج عن الطريق المستقيم فالتناصح بين الناس واقامه الحجة والاتصال والتباهم والنصحة الهادفة هي خلق المسلم لأن قصد كل مسلم حب الخير لأخيه وكما الشر له ومن ذلك المشوره فتشير عليه إلى استشارك واستنصحك بما تعلم أنه الحق والخير والصواب لا تغشوا بالمشوره والنصيحة ولكن تصدق بنصيحتك إياه ومجاورتك ومجاورته لك لأن هذا لا من ذات من الاسلاميه الإسلامية ومن حقوق الاخوه الاسلاميه ايضا ان تحب لاخيك المسلم ما تحبه لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك فكما لا ترضى لنفسك بالنقص فلا ترضاه لاخيك وكما لا ترضى ان يقدح بعرضه فلا ترضى ان يقدح بعرض اخيك المسلم تحب له ما تحب نسك تنصعه وتوجهه تتصل به وتحذره وتأمره وتنهى ليجد منك قلبا رحيما وصدر صوتا قلبا رحيما واسعا يستبدل من توجيهك ويقبل نصحك ويقبل نصحك وتوجيهك هكذا يجب أن يتعامل المسلمون فيما بينهم في الأخطاء الواقعة بينهم قولية أو فعلية فالتناصح والتعاون والتفاهم والسعي في جمع الكلمة وتوحيد الصدق هذا خلق المؤمنين الذي يجب أن يسير عليه ومن حقوق المسلم عليك ألا تكون غاشا في تعاملك معه بل تكون صادقا فان الغش ضعف الايمان يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا فكما ان السلاح يهدد امن الامه ويسرق الدماء فكذلك الغش يهدد اقتصادهم ويوقعهم بالمشاكل وحرمه الدماء والاموال بالاسلام قريبان يقول صلى الله عليه وسلم في خطه يوم عربه ان دماءكم واموالكم عليكم حرام فاياك ان تغش فان غشك اياه دار عظام الايمان في الحديد البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما ببيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ومن حق المسلم عليك ألا تزاحمه بحقوق سبقك إليها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه فإذا خطب أخوك امراه وعلمت انه خطبها فلا تتقدم لها خوفا أي يرد وتقبل إلا إن رفضوا ذلك أو توقفوا وأن خطبتك على خطبته سبب للهرقة والاختلاف واختلاف القلوب وتفرق الكلمة ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نهانا النبي على بيع إخواننا فإذا باع أخوك بزلعة على شخص فإياك أن تعرض سعزعرا أثر من ذلك لتفسق البيع السابق أو تعرض على المشتري بأنقص لكي يشتري منك وكل هذا يحزن أخوك المسلم ويسيء إليه ومن التناجش وهو أن تزيد بسي من السلعة وأنت لا تريدها لكن لتنفع البائع وتضر المشتري وكلها أمور أنها شرع عنها ومن لألقوة الإسلامية الاسلاميه المحبه وإرشاء السمام إلى عدى رجل أخاهم إلى عدى منس مريضا وخلّه بالله نادهم نادم طبث وطبث وطاب ما شاك وتبوعت من الجنة نزلا وفي حديث عبد الله بن عمرو لما سئل صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال ان تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف ومن حقوق الاخوه الاسلاميه ستر عورات المسلمين وقضاء حوائجهم وتنفيس كرباتهم وتيسير اعذارهم يقول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله بالدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه بالدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد بعون أخيه ومن حق المسلم على المسلم ومن حق المسلم الدعاء فالمسلم يدعو لاخوانه السابقين واللاحقين يقول الله عن اتباع الانصار والمهاجرين والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم هذه بعض حقوق المسلم على المسلم ومن الحقوق المسته المعروفه ويقوله قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المست اذا لقيته سلم عليه وان دعاك فاجبه وإذا استنصحك فانصح له وان مرض فاعطه وان مات فاتبع جنازته ايها المسلمون هذه الحقوق الإسلامية المطلوبة منا أن نبذل جود في تحقيق ما نستطيع تحقيقه من ذلك لتكون الاخوه الإسلامية أفوة صادقة من من قلب مليء بالإيمان والرحمة والشفقه على المسلمين ولكن قد تأرض لهذه الفضائل أمور تضادها فمنها يوضى ما ينقضها هذه القوة الطمح فيما بهذه الغير وحقيقة الطمع السعي في بما للغير بغير حق فذاك بلاء عظيم يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإن الشح هلك من كان قبلكم حملهم على أن سبتوا دماءهم واستحلوا محارم الله محارم الله والله يقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون الشعر ينابل قوة الإسلامية لأنه ظلم وعدوان وعظمال بغير حق ومما ينابيه أيضا ومما ينابيه سوء العدب بالأقوال فإن الأقوال السيئة تفسد القلوب وتباعد بينها والله يقول وقل لعباد يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ويقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا فالأقوال البلية الساقطه السخيفه لا خير فيها توقد نار الفتنه وتباعد القلوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس, ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البليل. ومن وبذلك المزاح الشديد الخالد عن المعقول، فإنه ربما حمل بطياته شعورا كثيرا قد تغاب عن الإنسان وقت المزاح، فيندم ولا ينفع ولا ينفع الندم. ومنه مما ينقل الغوة الإسلامية المراء والجدال الذي لا خير فيه الجدال الذي لا حير فيه ولا يحقق غرضا وإلا ما الجدال بحق مطلوب ولا تجادل على الكتاب إلا بالتي أحسن وجادل بالله ومما كثت العتاب في كل قليل وكثير فمن كدر عتابه قل جلساءه فالعتاب الذي لا مفات فيه يبعد القلوب والمؤمن مظلوب بالسعي لما يوحد الكلمة ومن الإصلاة للنمامين والوجاة ودعاء التبريق الذين يفرقون بين الأحبة ويوقعون العداوة بين أفراد المجتمع لا يقول الله جل وعلا ولا تطيع كل حلاف مهين هماد مشاء بنميم مناع من للخير معتد اليم وبالحديث خير عباد الله الذين اذا ذكر الله وشر عباد الله المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه الباغون للبراء العند كل ذلك يخالف اجتماع الإسلام اجتماع الاخوه الاسلاميه ومما يكدر قوه السر الذي بينك وبين اخوانك فليس الحديث الى تحت الجبال والسبل فانما فإنه امانه ومن ذلك ايضا ومن تدخل الخصوصيات الناس بما يخص بما على في امر دينك ودنياك فان التدخل في حياه الناس والذي هو من شؤونهم الخاصة لا مصلحة لك فيه بل قد يزيد القلوب تباعدا وفي الحديث من حسن إسلام المرء ترفه ما لا يعني أسأل الله ان يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم للمسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد للشهيرا طيبا مباركا فيه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 لها آثار عظيم في حياه المسلمين فاولا عند الالتزام بها يتقوى وحده المسلمين وتالف قلوبهم واجتماع كلمتهم وتعاون على الحق والهدى ومن اثار تلك الفضائل اذا تطبق على الوجه الاكمل ما يحصل للمسلمين من تعاون فيما بينهم في مصالح دينهم ودنياهم وكذلك التناصر والتبخر بينهم ومنها ما ينالونه من مغفرة الله وجنة الأخلاء يومئين بعضهم لبعض عدو للمتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ومن النجاة من شدائر يوم القيامة. في الحديث السبعة الذين يضلهم الله تعد ظل يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه فنسأل الله أن يضغ جميعا قوة الإسلامية إنه إلا بآداء منا أن يطبقا على نفسه ويسعى بذلك وينصى إقوانه المسلمين فالأمة المسلمة كالجسد الواحد يجب أن يكون التعاون سائلا بيننا والتناصر والتفاهم والبعد عن التجريح والاشانه والقدس الذي لا خير فيه إن اشتغال الناس برد بعضهم على بعض وتسيب بعض رأي بعض يحدث بعدن في القلوب وتنافر فلو كان الاجتماع والتالف والاتصال بانه الخطأ والتفاهم مع اي مخطئ بعلى بساط المحبه والموده والسعي فيما يقرب القلوب ويجمع الكلمه ويوحد الصف لكان ذلك خيرا نسال الله ثباتها والاستقامه عليه انه على كل شيء قدير واعلموا رحمكم الله كتاب الله وهي وخير الهدي عليه وسلم وشرم محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بجهة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار وصلوا رحمكم الله كما على وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد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 وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل لهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا, أوطاننا واصلوا لا تامرنا واصلوا لا تامروا المسلمين جميعا اللهم آمنا بأوطاننا واصل ولا تأمرنا ووفقوا لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين اللهم وفق امامنا امام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير سدد في أقواله وأعماله ومنها الصحة والسلامة والعافية وأعنوا على كل خير إنك على كل شيء قدير اللهم جد ولي علي سمين عبد العزيز فددوا في أقواله وأعماله وأعنوا على مسؤولية إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا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 ويحشاء والمكر والمكر يعظكم لعلكم ذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل روه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون